طاقَتِ الْتِثَابِ لِلَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُهَا طاقَتِ الْتِثَابِ لِلَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسُهَا وَأَمْرِضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَن يُفْتَدَى النَّبِيْنَ كَفَرُوا وَأَمْرِضِ وعش الله أن يقف بأسا الذي نكفروا والله أجد بأسا وأجد تنكيلا والله أجد بأسا وأجد تنكيلا